ثربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سبوم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم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 قل إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ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 أفرأيتم ما تحرثون أَأَنْتُمْ تزرعونه أَمْ نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إِنَّا لمغربون بل نحن محرومون أَفَرَأَيْتُمُ الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون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 فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ مَا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وَأَمَّا إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم جَحِيمٍ جحيم إن هذا لهو حق اليقيم فسبح باسم ربك العظيم